Book 2 26 26 26 Në natur Fët tabiħti Fët tabiħa Aishi Konkullen Atara al burju hunak اترى البرج هناك؟ ااي شي الجبل هناك؟ اترا الجبل هناك؟ ااي شي كون شاتيم هناك؟ اترا القريه هناك؟ ااي شي كون النهر هناك؟ أترى النهر هناك؟ هاي شيكون اورن أترى الجسر هناك؟ أترى الجسر هناك؟ هاي شيكون ليقينين أترى البحر هناك؟ أترى البحر هناك؟ زو كاتيه ذلك العصفور hunak juħjibuni. Dhalika l'osfur, hunak juħjibuni. Pejma atje më pëlqen. Tilka šejaratu hunak tërgjibuni. Tilka šejarat hunak tërgjibuni. Guri atje më pëlqen. Dhalika l'hajaru hunak juħjibuni. Dhalika l'hajaru hunak ياعجبني. پارکو اتيه ما تلك الحديقه العامه هناك تعجبني. تلك الحديقه العامه هناك تعجبني. كوبشتي اتيه ما تلك الحديقة هناك تعجبني. تلك الحديقه هناك تعجبني. ولك كتو هذه الوردة تعجبني هذه الوردة ما دوكت ايبوكو ارى ذلك جميلا ارى ذلك جميلا. مدوكت أجد شيقا اجد هذا شيقا Më tuket im mrekullu e shum. Ara hadha gjemilan lilgaja. Ara hadha gjemilan lilgaja. Më tuket ishëm tuar. Eġidu dhalika qabihan. Eġidu dhalika qabihan. Më tuket imrsit shum. Eġidu dhalika mumillan. أجد ذلك مملاً مت كات افريكشن أجد ذلك فظيعاً أجد ذلك فظيعاً